وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وَمِنْ كلُ تَأقلُونَ نلَحمَ قَريَو وَتَتَخجون حِلمَةَتَبَسُونَها وَمنِْ وَتَرَفُكَفِيهِ مَوااخِ وَلتَبتَغُومِ فَضْلِه وَلعَكُم تَشكُرون وَتَرَفُكَفِيهِ مَوااخِ وَلتَبتَغُومِ